إ ن ا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا إ ن ا اعتدنا للكافرين سلاسل و أ غ ل ا ل ا وسعيرا إ ن ا ل أ ب ر ا ر يشربون من ك أ س كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون ب ا ل ن ذ ر ويخافون يوما كان شره م س ت ط ي ر ا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما و أ س ي ر ا إ ن م ا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم ن ظ ر ة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا متكئين فيها على ا ل أ ر ا ئ ك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانيه عليهم ظ ل ا ل ه ا وذللت قطوفها ت ب ل ي ل ا ويطاف عليهم باليه من فضه و أ ك و ا ب كانت قواريرا ق و ا ر طوارير ي ر من فضه قدروها تقديرا ويسقون فيها ك أ س ا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إ ذ ا ر أ ي ت ه م حسبتهم ن ؤ ل ؤ ا منثورا و إ ذ ا ر أ ي ت ثم ر أ ي ت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ف ي ا ب سندس خ ب ر واستبرق ا وحلوا أ س ا و ر من ف ض ة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إ ن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إ ن ا نحن نزلنا عليك ا ل ق ر آ ن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما أ و كفورا واذكر اسم ربك بكره واصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن ان هؤلاء يحبون العاجله إنها ويذرون و ر ان ء ه م يوما ثقيلا إ هؤلاء محبون العاجله ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أ س ر ه م و إ ذ ا شئنا بدلنا أ م ث ا ل ه م تبديلا إ ن هذه ت ذ ك ر ه فمن شاء اتخذ إ ل ى ربه سبيلا وما تشاءون إ ل ا وكان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أ ع د لهم عذابا أ ل ي م ا